بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام مين أحسب الناس أن لام الناس يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين يفتنون فتن يتركوا آمنا مين وهم منهم أن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 أجل الله ل موسوعه ه و ا ل م النابلسي للعلوم ا م ي ن ا ل ذ ي ن آ ن و ا و ع م ل و ا ا ل ص ا ل لنكفرن ح ا ت ن ع ه م س ي ئ ا ت ه م ولنجزينهم ولنجزينهم أ ح س ن الذي كانوا يعملون ووصينا ا ل إ ن س ا ن بوالديه حسنا و إ ن جاهداك لتشرك ب ما ليس لك به علم فلا تطعهما إ ل ي مرجعكم ف أ ن ب ئ ك م م ا كنتم ت م ع ل و ن و ا آمنوا ل ذ ي ن و ع م ل الصالحات ل ل و ا ن ن د خ ه م في النابلسي ص ا ل ح ي ومن ل يقول ن من آمنا ا س ا ل ه فإذا أ في ا ل ل ه ج ع ل فتنة ا ل ن ا س ك ع ذ ا ب ا ل ل ه ولئن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 وقال الذين كفروا للذين آ م ن و ا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء انهم لكاذبون وليحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم وليسالن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 ف م ن ن له و ط و ق ا ل إ ن ي م ه ا ر إ ل ى ر ب ي إنه هو ا ل ع ز ز ي ا ل ح ك ي م و و ه ب م الاسلاميه ه إ س ح ق ويعقوب و ج ن ذ ر ي ت اسماء ل ن ب و ل ك ا ب و ت ي ل ا ه أجره في الحسنى د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 نهلكوا أهل هذه ل قالوا ر ي ة إن أ ه ه ل كانوا ا ظ م ي فيها ن إن قال ل ط قالوا نحن اعلم بمن فيها لننجيينه واهله الا امراته كانت من الغابرين ولما انجا ب ه موسوعه ض النابلسي و ولا ا لا تخف ت ح ز إ ن م ج و ل ل ع ل ا م ر أ ت ك ك ا ن من ت ا ل غ ا ب ر ي ن إنا ن م س ل على أهل هذه ا ل ق م ي ة رجزا ا ل س م ا بما ا ء ك ن و ا ي ف س ق و ن ولقد ت ر ك ن ا م ن ه ا آية ب ي ن ة ل ق و م ي ع ق ل و ن و إ ل ى م د ي ن أ خ ا ه م ش ع ي ه اسماء الله عبدوا و الحسنى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 الصلاة موسوعه ا ل ف ح ش ا ا ء و ل م ن ك ر ولذكر ا ل ل ه أ ك ب ر و ا ل ل ه ي ع ل م ما ت ص ن ع و و ن ل ا ا ت ج د ل و أهل الاسلاميه ك ت ب الذين اسماء الله ذ ي ن الحسنى إ ل ي ك م و إ ل ه ن ا و إ ع ه م النابلسي ه ل و إليك للعلوم الاسلاميه ء ن و م ا يجحد ب آ ي ا ت ن ا إ ل ا ا ل ك ا ف ر و ن و م ا كنت ت ت ل و من من قبله ك ت ا ب و ل ا تخطه ب ي م ي ن ك إ ذ اسماء ا ل أ الله و ن ا بينات ل ح د ب آ ي ا ت ن ى ا موسوعه ل أنزل ا ل ي آ ي ا ت من ربه ل ن م ا ا ل آ ي ا ت ع ن د ا ل ل ه و إ ن م ا أ ن ا نذير م ب ي ن أولم ي ك ف ه م أ ن ن ا أ ن ز ل ن ا عليك ا ل ك ت ا ب ي ل عليهم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 ولولا أ ج ل مسمى لجاءهم العذاب و ل ي أ ت ي ن ه م ب غ ت ة وهم لا ي ش ع و ن يستعجلونك بالعذاب و إ ن جهنم ل م ح ي ط ة بالكافرين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 ن ع م و س ل ع ا م ل ي ن ا ل ذ ي ن ص ر و ا وعلى ر ب ه م ي ت و ك ل و ن وكأي م ن د ا ب ة ل ا ت ح م ل ر ز ق ه ا الله يرزقها ا ي و إ ك م وهو ا ل س م ي ع العليم و ل م و س و ت ه ا ل س ن ا و ا ل ر س ي ل ا ل ع ل ي ق و ن ا ل ل ه ا س ا ل ر ز ق ل م ي ه يشاء م ن عباده و ي ق د ر ل ه إن ا ل ل ه ب ك ل ش ي ء ع ل ي م و ل ئ ن س أ ل ت ه م من من نزل ا ل س م ا ء ماء فأحيا به ا ل أ ر ض ا ليقولن الله م د ل ي ه الأكثر ه م ل ا ي ع ق ل و وما ن ه ذ ه ا ل ح ي ا ة ا ل د ن ي ا إ ل ا له و ل ع ب وإن ا ل د ا ر ا ل آ خ ر ة ل ه ي ا ل ح ي و ا ن ل و ك ا ن و ا ي ع ل م و ن فإذا ر ك ب و ا في ا ل ف ل ك د ع و ا ا ل ل ه م خ ل ص ي ن ل ه ا ل د ي ن ف ل م م ا ن ج ع ه م إلى ا ل ب ر ر إذا هم ي ش ك و ن ل ي ك ف ر و ا ب م ا آ ت ي ن ا ه م و ل ي ت م ت ع و فسوف ا ي ع ل م و ن أ و ل م ي ر و ا أ ل ا س ل ا م آمنا و ي ت خ ط ف ا ل ن ا س م ن حولهم ف ب ا ل ب الله ط يؤمنون وبنعمة ا ل ا ل ح و ن ومن أ ظ ل م ممن افترى على الله كذبا أ و كذب بالحق لما ج ا ء أ ل ي س في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا و إ ن الله لمع المحسنين